موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر أبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصبه وأذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب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 قالوا بل انتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا انتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزيده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخديا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار